اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ويقول الله الله رَبِّ لا أشرك به شَيْئًا